المقه بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور فإن عذبتني فبسوء فعال وَإِنْ تَعْفِلْ فَأَنْتَ بِهِ جَدِيرٌ أَفِرْ إلَيْكَ مِنْكَ أَفِرْ إلَيْكَ مِنْكَ وأين إلا إليك that